Yeah, you اخر حل قبل وحدي، أنت القلب اللي رح يبقى العمر حدي. خلاص الليل اخر حل قبل وحدي، أنت القلب اللي رح يبقى العمر حدي. كل اثنين حب بعض. عايش بيناد ووعد نقو أساني أولاد هني مخلقوا بعد بس نحنا يا حبيبي هنسميه هنجد خدلي طريق ع قلبك أنا جايد تركت الماضي وأحساسه وراي شو مشيت من قبلك وعرفت قلوب بس قلبك انت يا حبيبي خطني مائي انت انت يا حبيبي خط يا ريت إن شاء الله نصير بنفس البيت غمض عوجك عيني في أشوفك شو تمنيت بالماضي عطيتك كلمي والليل فيها وفايت مش لي طريقة علمك أنا الجاي اكتمادي وأحساسك ومراي شو مشيت تمشي دروب من قبلك وعرفت قلوب بس قلبك انت يا حبيبي خط النيل Og jag vet att du frågar dig, inte jag har